الجرح دهام في الفؤاد وغائر والدمعها من فشون وفائر شكت القواها في أطرقت في حيرة يا سيدي ماذا يقول الشاعر والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمنا غزير والمخراف أغزر شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر كلماته بين القلوب فراقد هي حينما وداع خنادر كلماته وتبكي الجماد فكيف لا تبكي عليه مدارس ومنابل فيها يبث شكاته ويغالق العضارات تخلق لحمه هجم السقام علي أوقف دعوتي ومضت على حرمان روحي أشهر واليوم جئت وكنت غير مؤهلي دائي يؤخرني وما أتأخر اليوم جئت إلى النعيم ممتع ويقول أموت مجاهدا إلى الله تحيات زغرو ويقوموا اموت مرجيدا ادعوا الى رب لا لا شرف الحياه وعزها في دعائكم كل المناصب فلتفخروا مدخّم للدين أشرف غاية يحيى لك الذكر الجميل العاطر الشيخ يشكو عجزه عجب له أو ليس عن الدرا ولا يفنيه بالحق يسمع. تكتم والمحدث يجهر فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله سيف شاهر ورؤوس أعداء الصحابة كلهم تحت النعاء فهم أزلوا ينهى انت زفاة زفوت ومهرموم تصيح بنا الا ستشبع بالقوم حتى تنصر وتصيح فينا علموا اوراتكم حب الصحابه عندها لن تقهروا فاسمع له شرح الحديث حديثه درنا على أسمائنا يتناثر وقرأ له تحقيقه خذ ماسه وعقيقه والمستهين الخاسر يا شيخنا يا من أنر تقلوبنا بحديث أحمد أنت بادر النير لنا لنرتقب اللقاء بلهفات والشوق من أعماق ما يتفجر يسرت للنار علمت نالدعى العبادة بحكمة فيعم معروف ويبلا منكره لا لست أنسى حسن القيادة التي جعلت فؤاديا للمكارم يبصر أهل بنائي يقولها الشيخ أبو الحاني. فأسرني الحنان الغامر يا ليتني يا سيدي لك خادم من لا زمن له فهو الضافر قم يا محدث عصرنا. قم يا محب تسعصرنا هي استثناء من علمك الفي فتابي فهو الكوثر قم يا أرواحنا في بعدكم معلولة والقلب منقطع غريب حائر ورجاءنا الموصول صحة ودعاء قومي مرسل متواتر واكفنا مرفوات ببراءة لله وهو المستعان الناصر يا حي يا قيوم بشفائه جل الكريم اليوم عاد الشيخ الشرق بيننا ما أبهج الدنيا ببدع يكمر فالحمد للباري تتابع فضله فالحمد للباري توابت وفضله ويزيد من عمائه من يشكره